هل نعتبر أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة هذا القول ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد أثر عنه أنه قال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله جاء ذلك. في عدة مراجع وهذا في الجهاد المندوب أما المفروض فهو داخل في الفرائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم والله أعلم